أن تقدم هذه المادة بعنوان الانتكاس لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحوامين والآن مع الجزء الثاني إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعود بالله تعالى من شرور أنفسنا وشيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 مسألة الانتكاف هذه من اخطر القضايا التي ينبغي ان يوليها المسلم عناية لانها تتعلق بمكر الله مسألة تتعلق بمكر الله عز وجل انسان مستقيم كاد ان يبلغ المنزل وظل ظل هذا من المكر من مكر الله به وهذا من جملة السنن الكونية من جملة السنن الكونية التي تتسم بالثبات والشمول لأنها أيضا متعلقة بعدل الله فإن الله عز وجل لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبدلوا إذن المسألة لها أكثر من وجه قضية الانتكاس أصلا تتعلق بالمكر والسنة للكونية لها خصائص منها السباب سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلة ثابتة حيث وجد مقتضاها وقعا في اي امة فهل ينظرون الا سنة الاولين فلن تجد لسنة الله تبديل ولن تجد لسنة الله تحويل سنة من ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويل فهذه سنة ثابتة لكن إذا وجد مقتضاها وقعت في أي قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به سواء من المسلمين أم من أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به قد يكون كافرا ويجزى على عمله بالحسن في الدنيا ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل هؤلاء الكافرون الذين تفانوا في العمل واخلصوا في هذا العمل الان يمتلكون الدنيا ونحن لما لم نعمل وتكاسلنا مع كثرة مواهبنا ما تاخرنا لننا اغبياء لا مع كثرة مواهبنا تأخرنا وتخلفنا تخلفا مشينا الحر لا يستطيع أن يطعم لما يرى هذا التخلف لأمة تمتلك كل هذا المجل وتمتلك كل هذا الرصيد الماضي الذي تحسدنا عليه سائر الأمم يتمنوا لو كان عندهم عشر معشار ما كان لنا لأن الإنسان إنما هو بماضيه كلما نظر المرء نظرة إلى الماضي ورأى هذا التقدم العظيم في سائر العلوم ومن أهمها صيانة الدين لا نعلم لأمة من الأمم عشر معشار مال المسلمين كتاب الله عز وجل له مئات التفاسير حتى القضايا الجزئية لا يغفلها العلماء يعملوا عليها مجلدات كتب السنن وكل أحاديث وشروح الأحاديث وكتب القواعد سواء كانت في الأصول الفقهية ولا في الحديثية ولا في النحوية واللغوية والتفتيرية شيء مهول هل هناك قوم في الدنيا اعتنوا بدينهم مثل هذا الاعتناء أقول لك وأنا واثق تمام الثقة لا تجد عشر, عشر معشاء ما فعلهم المسلمون لما أراد التتار أن يعبروا نهر دجلة لم يجدوا إلا مكتبة بغداد فردموا النهر بالكتب وعبرت الخيول على الكتب حتى صار جسرا وتكدر ماء الفراد ثلاثة أيام بسبب الحب ما استطاع الناس أن ينتفعوا ثلاثة أيام بالماء ومكتبة بغداد لم تكن هي المكتبة الوحيدة في العالم كانت مكتبة من ضمن المكتبات فلما نهر جاري يردم بالكتب في متبة واحدة فالمسلمون اعتنوا بأمر دينهم بما لم يسبق إليه ولم يلحقوا إليه ولا يزال هذا المجد ساريا حتى الآن بحيث أنك لو أردت أن تعلم جزئية لوجدت عدة كتب فيها عدة كتب تخلب اللب وتقلب كفتيك عجبا من أين لهؤلاء كل هذا العلم كل هذا صيانة لهذا الدين ما فرط أسلافنا ما نحن فيه منا ما فرطوا إنما سلموا الأمانة ولو كان الله عز وجل يحابي أحدا لحابانا نحن أصحاب الدين الحق والدين الخاتم الذي رضيه الله عز وجل وباركه وختم الرسل بنبينا عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ضرب علينا هذا التخلف لانهال من السنن الكونية ومن خصائصها السباب حيث وجد مقتضاها ثم الشمول والعموم وأنه لا يطرك أحد وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بل أنتم بشر ممن خلق مع أن كان لهم ميزة قبل ذلك أنهم أوتوا الكتاب وهم أكثر أمة من أمم أهل الأرض أتاها الأنبياء فيهم مئات الأنبياء نزلوا على بني إسرائيل وفضلهم الله عز وجل فضل المؤمنين منهم على العالمين في أيامهم ومع ذلك يقول لهم بل أنتم بشر ممن خلق لا يحاب أحدا كلنا عبيده وكلنا صنعته تبارك وتعالى لكن ما بين الفينة والأخرى إذا وجد هذا المقتضى يحصل التمييل كما قال تبارك وتعالى ما كان الله ليزر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطير وهذا تفضل من رب العالمين لأوليائه وأحبابه ألا تظل صفوفهم مخترقة يعيب فيها المنافقون فسادا والكافرون فسا والكافرون فسادا لا كل فترة ترث المحنة فهذه المحنة تميز الصفوف الإنسان الدعي يفقف في الطريق ويتاح للمؤمن أن يواصل لكن يواصل بلا مشاكل والمسلم إذا أو المؤمن إذا واصل سيره إلى الله وبجانبه منافق تبتخيل هل هذا السير بلا مناوشات بلا دسائد بلا مؤامرات لا المنافق إنما سمي منافقا لأنه يظهر غير ما يبصد فالمؤمن في حال سيره عنده مناوشات إما من كافر وإما من منافق فإذا جاءت ستنة وهم سائرون سقط المدعون وبقي الصادقون فالصادق يواصل السير إلى الله عز وجل لكن بمشاكل أقل مما كان وهذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد ما كان الله أي ما كان يليق بحكمته ولا بمحبته لأوليائه أن يذر المؤمنين على ما أنتم علي فيدخل في صفوفهم كثير من الأدعياء إنما يرسل محنا ومشاكل ومفائف حتى يميز الخبيث من الطيب طيب يا رب المدة طالب سنين وإحنا بنعاني والمنافقون ينطرون الليل والنهار وإحنا ضعاف وما كان الله لِيُطْلِعَكُمْ على الْغَيْضِ ما يقول أن أتهت المنافقين في يوم الفلاني أو في الساعة الفلانية حتى يجد المؤمنون إذا قال أن أهلك في الساعة الفلانية أو في يوم الفلاني تكاثلوا أيضا وهذه من خفائص النفس البشرية أنها إذا أوتيت مناها كفت عن العمل وإذا استراح طمع في ما هو أبعد من ذلك بسرى إنسان لا سكن له يقول يا رب بدروم أسكن فيه بس لا أنام على الرفيق فإذا رزقه الله عز وجل بغرفة يراها جنة يراها قصرا ويظل سعيدا مدة من الزمن يتقلم خلاص استراح بدأ يجي لضيوف طب يا رب قصي حتى أستطيع أن أنا أجعل ضيوفي في مكان وأنام في مكان ولا يزال هكذا يترقى حتى أكد القصور والفلد فإذا نظر إلى حاله الأول وأمنيته الأولى رأى عجبا هو ده من خصائص النفس الإنسانية المناسب لضعفها أنها لا تؤتى مناها إلا طامعك ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بن عليه قال خذنا علي هاتين فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فلقي أبو هريرة عمر بن القطاب رضي الله عنهما فلما بشره بالجنة ضربه ضربة وقع على ظهره من قال أبو هريرة فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجهشت بكاء أجهش بالبكاء يعني على وشك البكاء وجه أحمر شديد الحمار تكاد الدموع تسقط من عينيك فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة قلت نعم يا رسول الله قال ما لك فقلت إن عمر ضربني ضربة خررت لستي قال وركبني عمر كان وراه واشهرت فقال عمر يا رسول الله أأنت قلت لهذا كذا وكذا قال نعم من قال لائما وجدتها وقال فاذا الحيط يشهد أن لا إله إلا الله مستقنا بيأخل فيشير في الجنة فقال عمر يا رسول الله خل الناس يعملوا خل الناس يعملوا ما هو كله بيقول لا إله إلا الله كل الناس بتكون لا اله الا الله وبعض الناس يقع في وهله عموم الكلام وقد ينسى القيد فيه كما حدث لعمر ابن الخطاب مع ابي بكر الصديق لما ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقال جماعة لا ندفع الزكاة لان كنا بندفعها لصاحبها خذ من اموالهم والذي كان يأخذ ماء فقال ابو بكر الصديق إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال عمر إنهم يقولوها توقف عمر على العموم ونسي القيد الموجود في الحديث نسي القيد الموجود في الحديث برغم أن أبا بكر تلاهوا حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤث الزكاة فقال عمر إنهم يقولون لا إله إلا الله فاحتج بالعموم فقال أبو بكر رضي الله عنه إلا بحقها والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قال عمر فما هو إلا كأنه تدبر في القيد الذي أهمله من شدة العاطفة كيف يقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله وهذه أول محنة واجه المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت كهف والملجة لهم جميعا أي خلاف كان أفقص إذا وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن لا أحد يتكلم مع كلامه ولا أحد يبرم قولا وهو حي ولكن مات عليه الصلاة والسلام فأول نحن فاجتهد كل بحسب علمه وبحسب نظره فأبو بكر الصديق قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قال فما هو إلا أن شرح الله صدري لمقالة أبي بكر فبعض الناس قد يحتج بهذا العموم التي يمأ إذا كان على الهوى والمزاج من قال لا إله إلا الله دخل الجنة كل الناس يقول لا إله إلا الله طيب انت لماذا تتصدق لماذا تصلي بالليل لماذا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهيجب لك مشاكل لا آخر لها ولا حصمة تريح نفسك فأنت بتقول لا إله إلا الله فقال عمر بن القطب يا رسول الله خل الناس أعملوا حتى لا تكاثلوا هذا مناهم دخول الجنة هو دامناهم فإذا كان دخول الجنة بلا إله إلا الله ونحن يقولوها ليل نهار وقد بلغنا المناك كففنا عن العمل وحدث هذا مع عمر بن خطاب أكثر من مرة كما في صحيح بن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جابر بن عبد الله فقال له نادي في الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقرج جابر فقاب عمر قال إلى أين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنادي في الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال له عمر لا تفعل قال لأفعلن قال لا تفعلن فقال لا لأفعلن فأخذه يجرجر ما تركه وجرجره حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة فقال له خلي عنه يا عمر اتركه قال أأنت قلت لهذا كذا وكذا قال نعم فقال يا رسول الله خلي الناس يعملون قال خليهم يا عمر فهذا الضعف الإنساني الضعف الموجود في النفس من أعظم أسباب الانتكاف من أعظم الأسباب الانتكاف لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عيد طرفة عيد مع نفسك التي بين جنبيك ولا يحب المرء أحدا كنفسه إلا أنه إذا ركن إليها ظل فالسلن الكونية لا بد من مراعاتها لو أن الله عز وجل جاد أن يحابي أحدا لحابانا ونحن أصحاب الدين الحق لكن فينا كل الذي تراه من الخبر كثر فينا المنافقون بل والمرتدون والغريب أنهم قبيل لا يستحي لا يستحي يجهر بكفره بكل وقاع ولا يستحي لا من الله ولا من عباد الله وأرادوا أن يزلزلوا الثوابت في غفلة أهل الحل والعقل اللهم العلماء غفل اهل الحل والعقل او ضعفوا او قلوا حتى اطلت علينا هذه الفتنة التي ما زالت مستعرة منذ سنوات فتنة اللعب بالاصول التي ما كان احد قط يجادل فيها ولا يتوقف عنها تخرج امرأة تقول انا ارفض الحجاب ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا لأطلط عليه مؤمن بالله واليوم الآخر يمكن أن يتنفف بهذا القول ويكتب هذا الكلام إنه لو كان موجودا لا اعترف وقلت له النداء ضد حرية المرأة وضد اختيار المرأة ما قرأت حرفا من كتاب الله ما يعرفون شيئا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم هذه ليست بمؤمنة بل ليست بمسلمة أصلا كفرت بالله العظيم بمجرد هذا القول لأن طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى علم ليس هذا من العلم الخفي بل هذا من العلم الضروري الذي يعلمه الخاص والعام والقاص والداني والكبير والصغير أن الله تبارك وتعالى فرض الحجاب على المسلمات هذا علم عام والذي يجحد العلم العام يكفر وهذا هو الذي يسميه العلماء المعلوم من الدين بالضرورة بالضرورة يعني يعرفه الكل ضرورة لظهوره واشتهاره والمنافقون الذين ينكرون الليل والنهار بهذه الأمة ولا ينقلون عن الغرب مساوئه بل يأتون على ما هم عليه ويزينونه ويقلبون كل حسنة كل سيئة إلى حسنة خونا فهؤلاء المنافقون والخونا ينقلون إلينا صورة الغرب كاذبة نقلا كاذبا فيتصور كثير من الناس إن الغرب ده أقفى منانا لما كنت في أمريكا آخر مرة وكنت معا بعض المشايخ في سوق كبير السوق ليس فيه بائع انت بتدخل تشتري ما تريد وتضع على سيارة وتطلع تحاسب وتخرج فقال لي صاحبي ارأيت الى الامانة لا احد يسرب انت بتختار على راحتك وتخرج تحاسب قلت له في كل مكان كاميرا تلفزيونية امانة هؤلاء يعرفون الأمانة ذو المنبع الجريمة هم الذين علموا الدنيا الإجرام وعلموا الدنيا كيف تسرق الأموال والبنوك وكيف يقتل الرجل لدولار واحد هؤلاء لا يعرفون الأمانة على الإطلاق وعد كان مع صاحبي شيء اشتراه ونسي أن يضعه على السيارة أو العربة اللي فيها البضاعة ونحن خارجون من باب بعيد عن باب الحساب اذا بصفرات الانزار فانطلق واذا بالشرطة يجيئون اهرعون الى هذا الذي يمسك الكيسة في يديه اين الفاتورة فطبعا اثقص في يديه ما تصوأ وبعدين هيبدو ان هو لص فكان موقف فعب فتأسف واعتذر وقال لنا إن نسيد فأمره إنه يخرج من الباب حتى يحاسب هؤلاء لا يعرفون أمان هذا المنظر ممكن يأتي بعض هؤلاء يتحدثون عن الأمانة الموجودة في المجتمع الأمريكي وكيف إن كل هذه الأسواق ليس فيها رجل بائع واحد وإنت بتحاسب وتخرج ولا أحد يسر كان الناس ذو الملائكة وكإن هؤلاء الناس ليسوا هم وهم منبع الجريمة فلما بينقلوا هذا الكلام فيدير الناظر في بلدنا او في بلادنا الاسلامية نظره فائد الخيانات والسرقات والاختلاسات على اشدها فيقوم يتصور ان المجتمع المثالي في الدنيا هو المجتمع الامريكي فكل شيء يأتي من هناك يبقى مسلم به هناك المجتمع الانساني اللي يزني دي تعتبر رجول عندهم واخدالك يقول لك دي حاجة حرية شخصية ومع اننا نعرف كل ده والكاتب يعرف نفس الكلام اللي انه يطع يقول حتى ان في المتامع الامريكي امريكا بجلالة قدرها فيها زن لما كنت في السفار الامريكية والله يا اخوانا في يوم الذي قرروا في ضرب العراق كان على وجهي قترة وغم وانا ذاهب كأني ذاهب لضرب العنو الناس جوه استفارة بيقبلوا بعضهم اذا اخذ التأشيرة يوموا يحضنوا بعض. خلاص ذاهب الى بلاد الجمان. اقصى المنى. وفي الطريق العام امام استفارة. بنت خرجت مستفارة كالصاروخ. لتحتضي امها في قلب الشارع. لانها اخذ التأشيرة. ليه الفرح? بالسفر الى ميثة هذه البلاد التي يقص القلب اذا دخلها المرض بسبب التقارير الكاذبة الكذب الذي عم وطم فهنا يا اخوان السنن الكونية لا تحابي احدا نحن كذابون ومنافقون وغير متمسكين بديننا بل فينا من يعتدي على الرسول عليه الصلاة والسلام يعتدي على عرضه اه يعتدي على عرضه هو مش اللي كاتب ايات شيطانية الرواية دي اصلا قائمة على اتهام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالدعارة هي الرواية دي قائمة كلها على ايه هل وجد رد فعل رسمي من اي بلد ما عدا ايران الرواقص الناس اللي بيقولوا ان مذهبنا المذهب السني الدنيا كلها قام واحد وعمل مؤتمر صحفي او اطع العلاقات مع البلد التي حمت مثل هذا الوقت المجرم من باب ذرمت العيون لكن الله تعالى يدفع عن النبي. مجرد مجرد ما زوجات النبي عليه الصلاة والسلام نشذن عليه وآذينه وآذينه وده شيء عادي لا يساوي عشر معشر انه بيحصل الان قال الله عز وجل لهن وان تظاهر عليه هتعملوا الربطية عليه لا هذا مستحيل ومحاس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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا الانتكاث الذي يعانيه لا أقول لارتداد نقول الانتكاث قبل ذلك بشقيه الردة الشق الأول كفر المجرد والشطر الثاني اللي هو ترك الالتزام بأوامر الله آه يمشي مع الكتيبة لكنه متفسق ترك الالتزام بأوامر الله ورسوله هذا من أهم أسباب الانتكاث ترك العلم والإعراض عن التفقه والتأذب بأدب الكتاب والسنة وقد بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث حذيفة بن اليمان الذي رواه الشيخان في صحيحهما قال حذيفة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر الذي رأاه إن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال فعلموا من الكتاب ثم علموا من السن ثم حدثنا عن رفعها إذا الحديث الأول أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال الجزر اللي هو الأصل نزلت الأمانة في جزر قلوب الرجال مثل كعب ابن مالك مثلا مثل الامانة وابو قتاد الانصار لما تخلف كعب ابن مالك عن غزوة تابوك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا وصدقوا كعب ابن مالك وهلال ابن امي الواقف ومرار ابن الربيع وقال لا تكلموه قال كعب فكنت امشي في الاسواق ولا يكلمني أحد يلقي السلام لا يرد عليه أحد قال حتى اشتد علي ذلك وكنا كما قال الله ضاقت علينا الأرض بما رحبت فلما خرز ضاقت المثال عليه قال فذهبت إلى حائص أبي قتادة بستاء ولو حائص سور وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فتسلقت الحائق ورأى أبا قتاد تجالتا فقال السلام عليك يا أبا قتاد قال فوالله ما رد علي السلام هي دي الأمانة لا أحد معه يراقبه هي دي الأمانة التي نزلت في جذر قلوب الرجال كيف يخون والله مطلع لا يغفل عنه في يد الأمانة يؤدي العبادة وهو عارف أنه منظور وكل سكنة وحركة في حياته معروف تقول والله ما رد علي السلام فقلت يا أبا قتابة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله ليه تعمل فيه كذلك لماذا لا ترد عليها وأنت تعلم أنني أحب الله ورسوله وإن كنت عصيت هذه المعصية فقال الله أعلم وهذه كلمة مرة الله أعلم كأنما قال لا أجزم أنك تحب الله ورسوله فقال ففاضت عيني على الفور بكى لأن هذا أحب الناس إليه وإذا كان أشك في محبته لله ورسوله ذي بأمشكلة هو هود الأمانة صلى الله عليه وسلم اسوأ الناس من يسرق فلاته تخيل تخيل في واحد بيسرع الفلوس من جيبه اليمين احباب جميل الشمال مع ان الفلوس يجيبه شمال يمين يجيبه لكنه سارق خائن باء بالوصف ولم يستفد به تخيل واحد يسرق صلاته. هل يا اخوانا ده ممكن نعمله امين صندوق? ها? طيب الذي لا يصلي من عصر ينفع. اذا كان ده حرامي وبيصلي. بيصلي اه. لكنه نفس. فالذي لا يصلي يبقى شكله ايه? ايه هو هذا ممكن يؤتمنه. هم الذين لا يصلون مسكين المناصب الحساسة مسكين كل حاجة الذين لا يصلون ثم نبتغي رفع الضنك لا السنن الكونية التي تتسم بالسبات والشمول وعدم المحاباة لا تجاملنا اسوأ الناس الذي يسرق صلاة الصحابة استغربوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله قال لا يتم ركوعها ولا سجودها مع انه اذا تم الركوع والسجود فهذا له ومع ذلك كما قلت لكم اخرج الفلوس من جيبه اليمين حطاب جيبه الشمال بس ابع لص وصار خائنا فباع بالوصف وليته انتفع لكنه من انتفع الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال يؤدون العبادة بكل أمانة لا ينافق لأنه لا يخذع ربه تبارك وتعالى كما قال كعب بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم إنني لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر لكنني يوشك وإن حدثتك حديث كذب فارضى به عني أن يسخطك الله علي المطلع اللطيف الخبير وإن حدثتك حديث صدق تجد به علي إني لأرجو فيه عقب الله ما كان لي من عذر فده رجل أمين لا يكذب فرأى حذيفة هذه المظاهر كلها في المجتمع المسلم هذه المظاهر إن الأمانة اللي هي مراقبة الله والقيام بحقته على قدر الوسع ان الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة قال ابن عمر رضي الله عنه وجندب ابن عبد الله الباجلي وابن مسعود في رواية قالوا اوتينا الايمان ثم تعلمنا القرآن شف اوتينا لان الايمان هبة من الله ومنح اوتينا الايمان ثم تعلمنا القرآن ويأتي بعدنا اقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الايمان شف المثال معكوس وفي فارق جوهري بين الصورتين اوتي الايمان الاول اللي هو التسليم ويسلم تسليما فجالوا نصر مش على مزاجه تفضقه قاتلوا والقتال قتل والجهاد جهد النفس ها لكنه اوتي الايمان اولا فإذا جاءه ما يكره من النص امتثل للإيمان المتقدم على الأمر مؤمن الأول فلو أمره أن يضرب عنقه لم تثب لكن ياتي بعد ذلك أخوام يتعلمون القرآن بلا إيمان خذ من أموالهم صدقة هو أنا معي حاجة لو معي حاجة بقى عمن يقرأ قرآن بلا أرضية إيمانية لذلك كثر الاعتراض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الخالفين الذين جاءوا بعد ذلك وتنبأ بأمثال هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان محدثا ملهمة طرى البخاري في صحيحه في كتاب الحدود باب رجم الحبلة من الزنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وسيأتي أقوام بعدما بين قال لقد رجم, رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت فأخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وفي روايات أخرى كثيرة قال عمر ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف وسيأتي أقوام يكذبون بالرجم وبالشفاعة وبأقوام قدم تحشوا تحشوا لهم الجهنميون لهو ناس بيدخلوا النار أجاران الله وإياكم منها ويخرجون ويخرجون بفضل الله سبحانه وتعالى وقد امتحشوا ايصاروا فحمة فهؤلاء الذين تفحموا يلقون في نهر الكوثر في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيد ينبتون مثل النبات حتى يستوون بشرا ويكتب على جباههم الجهنميون اي الذين خرجوا من جهنم بفضل الله ورحمته فعمر يقول سيكذب اقوام بهؤلاء ووالله لقد كذب بهؤلاء الثلاثة اقوام وهو الرجم بيكتبوا عليه بقالهم دلوقتي سنتين كإن فيه رجل كإن خلاص فنرجم فهم بيحولوا دون وقوع الرجل بيتكلموا كما لو كان الرجم واقع وسيقع ويقولون كيف يسجل القرآن اخف العقوبتين ويترك اعظمهما بيسجل الجلد وتبقى آية موجودة في كتاب الله جلد الزاني مع ان الجلد لا يقتل ولا يمين ويترك ذكر الرجم الذي هو القسر هذه طائفة موجودة وهي التي تكتب لنا وتشكل افكار او لا افكار اولادنا وتشكل افكار الجيل والقاعده المعروفه اليهوديه ما تكرر تقرب اه اول ما يكتب عن الغضب كلنا هنحتكر المقال لكن كتبنا عن الغضب ثاني ثالث ورابع و من كثرة الكتابة يالف المرء المعنى يألف المرء المعنى من كافرة الكتابة أظن حسنين ومحمدين وتنظيم الأسرة زي الدوة كده بعد كده وجد ناس يقتنعوا بالمسألة مع أنهم ضحفوا عليها في الأول لكن لما تكرر هذا المعنى السقيم برغم تفاهته وأنه لا تظاهره حجة إلا أن الناس اقتنعوا به ودي طبيعة برضو في النفس الإنسانية قد يأبى الشيء ثم يعاشره ولا أدل على ذلك من المرض يمرض المرض فيجزع ليه ما كان متوقع انه يمرض عضلات فتوة وبعدين مرض اذا بيب يتعكز بيطلع يمسك السلم وطالع يرفع رجل وميعرفش يدب بيها زي زمان لا يرفع رجله وينزل بقى كده الهوين على الارض زعلان يغيب له شهر شهرين تعبان وبعدين بعد كده يبقى صديق مرضه الصاحبوا على بعض ليه من كثره المعاشرة خلاص بقى ما عادتش رجله بتتعب لما ينزل بيها كده على مهله ولا عاد بيتعب لا نفسيا ولا بدنيا لما يقعد يظبط في السلم والصاله صار اليثى مرض صديق مرض برغم ان المرض لا يعاشر لكن عاش رتاه الانجاة صبع صبع في الانسان خلقاه الله به فما تكرر تقرر يصبح بقى من المقرر ويقتنع الناس برغم تهابته وانه لا حجة تظاهر كما قل فمن اسباب الانتكاث ترك بقى التعلم التدبر تدبر الكتاب والسنة اللي هي اول مظهر من المظاهر التي رآها حذيفة ورأى عشرات المئات من المواقف التي تظاهر هذا إن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال تعلموا من الكتاب ثم علموا من السنة قال حذيفة رضي الله عنه لو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر الذي راه هو تحقق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنه علما وعملا قال ثم حدثنا عن رفعها يعني بعد ما الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال وهذا يدل على تمكنها من القلوب لان نزلت في الجذر الجذر اللي هو ينبني عليه غيره اللي بسميه العلماء الأرض هو من بنى عليه غيره جفيه جزر وفرع الفرع إنما ينبني على الجزر كما أن الفرع ينبني على الأرض فنزلت في جزر قلوب الرجال أي أنهم أي أن الأمانة نزلت حتى أشربها هذا القلب ثم حدثنا عن ركعها وهذا الذي لم يره لكننا رأيناه حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكل ثم ينام النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجلد ثم بيّن لنا حذيفة ما المجلو فقال كجمر دحردته على رجلك فنفط فتراه منتبرة يبقى في بائه فيه نزعتان نزعة الأولى مع النومة الأولى ينام ينزع جزء من الأمانة من قلب النوم حقيقي ينام نوما حقيقيا وبعض العلماء قال ربما يكنى بالنوم عن الغفلة فيغفل المرء عن متابعة الكتاب والسنة فتنزع الأمانة من قلبه ويظل لها أثر مثل الوكل الوكل اللي هو السواد الذي يبقى في الجلد بعد برء الجرش تنبي الجرح وبعدين يصحى تلاقي بقى على الجلد ايه اثر سواد خفيف هو ده الوقت فبرغم ان الامانة نزعت الا ان لها مظهر خارجي مظهر خارجي بيجي صلي في المسجد وده مظهر كوي لكن حاطت فلوسه في البنك هو ده الوقت فبقى برغم ان الأمانة نزعت إلا أن لها مظهر خارجي مظهر خارجي بيجي يصلي في المسجد وجاء مظهر كوي لكنه حاطت فلوسه في البنك هو وكل حق إخوات البنات ويؤذي جارة وعنده من السخائم ما لا يعلمه إلا الله يبقى فيها أثر لسه ظاهر عنده كأثر كالأثر الذي يكون عقب الجرس يبقى فيه لسه أثر لسه الفجر لم يتم انه يسد الصلو يقل للربو لسه وخذلك لسه له أثر ثم تنزع الأمان ثم ينام النوم فتنزع الأمانة من قلب المرة دي نزع تقيلة شوي نزع أكبر من الأولى لكن لها ملامح عجيبة فيظل أثرها فيظل أثرها مثل المجلي وبعدين هو بيين لنا ايه المجل واحد لو أتى بجمرة وتحرجها على إيده جمرة مولعة كده ايه اللي بيحصل ان جلده يفأفأ ويبغي بربق كده وتلاقي ايه مليان ميز وقبلت اه كجمر اندحرتته على رجلك فنفط نفط يعني انتفخ هذا فتراه منتبرا اي عاليا ومنه المنبر منه المنبر ليه لان الانسان بيمتصي فيكون عاليا فقبلت يبقى اذا ريش على ما فيه شكل بس لكن لا حقيقة له كالذي يستثمن ذا ورم شوف واحد عيان كده واتخن من كتر العاية يقول لك شوف شوف ده شوف جسمه شوف عضلاته ها بزي اثنين جزارين شافوا واحد كده فقال له اخو ابن حلال مشافك ها فده لا قوة ولا عضلات لكنه وارم من المرض اه انسان لا حقيقة له لكنه له منظر ولوه شكل واخذلك فنفط فتراه منتبرا فيقولون من كتر بعمل امانة راحة من الناس ان في بني فلان رجلا امينا حتى فار يتمدر بوجود الانسان الامين نسأل الله عز وجل ألا يدركنا هذا الزمان فليكتنا عظيمة دا كله السبب ايه نزع الأمانة والخوف وتوكير الله عز وجل كل ده لما ينزع من القدر ان كل ده وقد الأمان ومختضات الأمان الخوف من الله عز وجل من المقامات العالية بعد إذا عمل الزم يخشى ربه وإن كان الزنب من وجهة نظر المجموع يسيرا لكنه في خاصة في نفسه يخاف الله كيف يتقلب في رحمته وفي نعمته ويعصيه بما يستطيع دفعه ودي من العجاي من العجاي معصيه أنت بإمكانك أن تدفعها ألا تعظم نظر الله إليك مكسوب من أن مش عايز يعمله طب ألا تعظم نظر الله إليك إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإنك تتقلب في رحمته وفي نعمته إن آدم خرج من الجنة بذنب واحد ودخل إبلوس ما إبليس النار بذنب واحد فما يؤمنك أن تدخل النار بهذا الذنب الواحد وتحتبونه هينا وهو عند الله عظيم ربما يكون في ذنب كبير وإنسان مغلوب عليه لا يساوي الذنب اليسير الذي يستطيع المرء دفعه ولا يفعث لا يستويان ليه هذا عنده القدرة على ان يتخلص من المعصية ولم يفعث وهذا مغلوب عنده شهوى عنده هوا عنده ضعف فلا تأمن فيتنذر بوجود هذا الانسان الامين حتى يقال ما اجلده ما أحسنه وليس في قلبه مثقال زرة من إيمان فإذا من أسباب الصيانة من الانتكاس العلم لأن كل من عفى الله فهو جاهل الذين يعملون السوء بجهالة بحن لأنه قد يكون عالما بعقوبة الزنب قبل أن يفعب فلم يؤت من العلم النظري إنما أوتي من قلة الأمان ومن قلة مراعاة مقام ربه سبحانه وتعالى يبقى العلم هو الذي يورثه الخشية لأن لهذا سلم الجيل الأول نزلت في جزر قلوب الرجال اللي هي أوتينا الإيمان ثم تعلمنا القرآن ثم تعلمنا الكتاب ثم تعلمنا السنة وأدي عندنا نماذج لأناس من أشهر المنتكثين الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن وستعلم أن هؤلاء إنما أوتوا من قلة العلم ومن قلة الأمان النموذج الأول قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه وده من رحمة ربنا يذكر لك بقى العل والمرض اللي ضيعته ولكنه أخلد إلى الأرض هذه أول علل واتبع هواء إبقى هو انسلخ بيستمرين دون فعوقب كل إنسان منتكس يعاقب إذا ظل على انتكاس فعوقب فمثله كمثل الكلف إن تحمل عليه يلهف أو تتركه يلهف ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ليقولوا النداب العام بن بعراء أو ناعم أي إنساء مش مهم الأسماء لكنه رجل من بني آدم آتاه الله الآيات وليست آية واحدة فلم يوقل ربه عز وجل وأول أبواب الكفر ترك الشكر أول أبواب الكفر ترك الشكر شوف الجماعة بتوع سد مأرب في ثابة وخبرك أنعم الله عز وجل عليهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل وكانت أرضهم جنان لما اتقرأ كتب التاريخ عن ارض اليمن ايام هؤلاء قطعة من الجن ومع ذلك تنكروا لها وقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم وفي القراءة الثانية ربنا باعد بين اسفارنا يعجبهم يعني ربنا باعد بين اسفارنا فلما اتهموا ربهم تبارك وتعالى ظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث يعني راحوا بخبر كان ده وبرعا حكايات وحواديث يعني استأصلهم الله عز وجل من أصلهم من الجزء ما بقي أحد منهم الاستئفاء حتى صاروا أحاديث وحواديث والناس بس تقولي أن كانت فيه يوم من الأيام ناس عايشين هنا اسمهم كذا وكذا فأول درجات الكفر فارك الشكر قال تعالى عن إبليس عليه لعائن الله المتتابعة ثم لآتين لهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وفل الله وسلم مبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي التبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليرسع رتعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أتعلمك بعينك وأتكبرك بقدرتك وإسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتكبر ولا أكثر وأنت علام الغيوب اللهم إن كان هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني وجنياي ومعاشي أو قال عاصبة أمر عاجله وآجله أقدره لي ويسره لي وإن كان شرّا لي في ديني ودنيايا أو قال في عاجل أمره آجلي فاصلف عني وقفتني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم الظني به هذا دعاء الاستثارة الذي قال في هجابة بن عبد الله الأمصاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا في استثارة كما يعلمنا في سورة من القرآن فكل إنسان يريد أن يخدم على شيء فليستخر ربه تبارك وتعالى وليرتع ركعتين من غير الفريضة يعني ممكن يكون نافل ويستحب أكثر العلماء أن تكون ركعتان للاستخار لأن قول الله عليه الصلاة والسلام فليرتع ركعتين من غير الفريضة يعني ممكن سنة الظهر سنة العظم المهم لا تكون فريضة لكن أكثر علماء يستحبوا أن يصلي المرض ركعتين بنية الإسلام ثم يتأل ربه تباره وتعالى هذا الذي ذكرته النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أستعلمك بعلم وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ثم يظهر عجزه فإنك تقدر ولا تقدر وتعلم ولا أعلم أنت علمه غيوب لأن لأن الإنسان لا يستقل بمعرفة ذا الخير والشرف كم من إنسان تمنى ثلفه وهو لا يزيل يتمنى الولد لأنه محروم منه فإذا جاء الولد أقضى نصجعه وفضحه وكان عاقا ليس بارا كان يريد المال فجاء المال والمرض أيضا جاء المال والمرض، اختفى جعن الذات 20 سنه يرجع بعده القلوب ولكنه يرجع بمرض جسد هذا المال وهو يتمنى ان يكون ان يتمنى ان يثاف يكون عنده مال فهو يتمنى ثلافه لكنه لا يجد فالمرء لا يفتقل بمعرفه ما ينتفع لذلك البغي أن يسلم لله عز وجل وان يظهر العذر وهذا في دعاء الافتقار يعني مثلا في زواج كان أباؤنا قديما يقولون كلاما كنا نرحك عليه نرحك عليه لأن احنا أبناء الثور أبناء الثور الجيل اللي هو نفض كثير من الاحترام والتقدير لكلام الأباء الأرض أرفض وأحب وأحن على الولد للنفس لانتعارف إن محبة الوالد للولد صبر طب مغلوب على كده مغلوب أن يحب ولده وغفب عنه يحب ولده بخلاف محبة الولد للوارد إن أنها تكلف ولذلك يوجد من بيننا من يقتل أباه ليرف ويستحيل هذه هادف الأرض يعني يقدر أن الولد مثلا مرضا مرض عضالا وأجمع أهل الصب على أن الولد ما يقص منه وأنه دي حالة لا شفاء لها الوالد ينفق ماله كله ويستديه وينفق على الوالد وهو عارف مسبقا كلام أهل الصد بأنه لا فائدة لكنه دائما يقول الكلمة الأخيرة لي ليست لأحد وقادر على كل شيء وينفق الذي يجي في حياة وهو راضي غير مشاهد وروح بالوالد يلف في الدنيا بالوالد وينفق ماله ويوم يموت الوالد لا ينجم أبدا إنه بدد ماله عليه ليه؟ محبة الوالد للوالد صبع يعني يريد الأبناء يعرف الحقيقة دي محبة الوالد للوالد صبع مخصوب ولذلك ما أوفى الله عز وجل الآباء للأبناء أبدا إلا أيها المرأة يوصيكم الله في أولادكم لذكروا يتحضر الإنسانين لكن كل الآيات ووصينا الإنسان بوالده إحسانا ووالده حسن قد وربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا ليه؟ إن الولد جافت أو يبقى بيبقى الولد هو صاحب المال ومرض وابنه بلف كبير العرورية المتقجرة على حساب الولد والفلوسة بتاعت العلاج على حساب الولد كل حاجة على حساب الولد تقابل الولد ها إيه الأخبار أبوك؟ ربنا يريحه ليه يريحه يأخذ إذا كانت كلمة طالعة من بوعث نقول ربنا يشفيه ليه؟ ليه تقول كده وهو يقفض ربنا يريحني أنا فالوالد حدث الوالد للوالد صبر فلا بيقول لي يا ابن افعل كذا ودر كدر قد يكون الوالد مغضر لأنه هو قد يأمر ضد أمر شرعي لك لا يدر يعني برضو عايز أقول لي إخواننا اللي هم بيشتادوا مع أبائهم لما مثلا بيشتوا طريق الانتزام وبيجد الوالد وارد أنا عايز أحط كلمة للإنصار في المسألة دي إن الوارد لا يقع لهذا عداوة الجديد ولا عداوة الاتذام ولكنه جاهل هو يظن إن الخير كذب وإن الاتقامة كذب وإن ربنا ربك له والكلام دا كله ما ليش لازم هو مؤسس قطع ارتذام لكن الابن بعامل أبوه على ساته إنه هو بيطرد عن سبيل الله واتذبت الملتدمين لا الأب ليس كذلك أبداً بل هتلاقي عنده عاصفة و هتلاقي بحب ربه سبحانه وتعالى لكن عنده قضية مغنوطة له ما تعلم و ما عرف دين الله سبحانه وتعالى فنبدي على الإبن الذي رزقه الله لوله أنه بيترفق بهذا الواسر و أنه يرعى حرمته أنه يرعى حرمته فكان زمان أبان يقولون الزواج اسمه نصير الزواج اسمه نصير ما كنا نجري هذه الحقيقة فعلا هو فعلا الزواج لا دخل للمنطق فيه لان ربنا سبحانه وتعالى جعل من الايات والقضيه مغلقه شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم موده ورحمه انا عايز اخد فين جارتنا مثلا ايه بتنزل الشارع الولاد دي عدتوها الولاد مش عارفين انا واقفت البلكونة ماليش علاقة يعدتوها ما عدتوهاش ميجزم مينش خلاص ولا عندي اي غير عليها ولا عندي اي شفقة عليها ثاني يوم حبيت اقصد فانت داخل على ابوها وانت داخلها باعي داخل بنتك وفتها لو شفت حتى بعتلتها في الشارع انزل طيب ايه اللي حصل يوم واحد في يوم وليل نزلت المواد الرحمة في القلب ما دي الآية لها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن لم يكن يربطوا بها أي شيء ولا تبيني بأي حاجة فما هو إلا عشية الوضحاها إلا وصرت أنا يعني أنفلت بشاطرين من الغيرة على هذه المرء جات منين دي ونزلت إزاي دي ما دي من الآيات اللي ربنا سعى تعالى أمرنا أن نتفكر فيه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فهذه المرأة أنت بتخدم لتطبتها أنت لا تدري أنت لا أهي صالحة أم صالحة فإنت وإنت بتقدم ما تدري المرأة التي تعيش أم لا لأن هذا أنت بتقول لربك وإنت بتظهر بنظرة الافتقار والذلم إلى علمك وقدرتك إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعرف وأنت علام الغيور اللهم إن كان هذا أمر تسمي حاجته إن كانت كلانا بنت أولاد التي أريدوا أن أخطبها والكلام ده بنت في الزواجي فقط كل شيء لو أنت عايز تأجر محل لو أنت عايز تنقل في شاء. لو أنت عايز تشتري بيت لو أنت عايز تعمل تشتري أرض زراعية بتستخير إن كان الأمر الذي سأخدم عليه وتسمين كانت شراء الأرض أو المحل أو شراء البيل أو بناء البيل خير لي في ديني ودنيايا وعاقبة أمر عاجل الوديل تقدره لي ويستخدم وإن كان شغرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمني على جنيه واجنيه فااصرفه عني واصرفني عنه شايف تكون مثلا الزوج اصرفه عني واصرفني عنه لأن ممكن أنت تواف بدافع الرغبة في استحواذ البيت وهنا فقه لدعاء الزخرة كله في بعض الناس يقول لك وهذا منفول عن بعض العلماء يقول لك عليك الاستخارة اتنام وترى رؤية جريدة وصدرك تقوم منهم صدك من شرح ومبسوط فإذا لقيت بقى رؤية قويسة ولقيت صدك من شرح اقضم عن المثالة بنقول كام ده خط ليس بالصحيح انما بالصحيح انك انت تستخدمك وانت على الله تروح الوضع بتاعه خلاص انت جاجد فيه اذا كان شر لك حتتقفل لبصه الكوش تفتح باب تأخذ لك ذلك تصلح بي تتعاوج منه حال ثاني وحدلك عشان كده قال لي إيه عنه واصرفه عنه وهو أنا ممكن ما اصرفش أنا محتاج لك الأسألة دي عايز من دي فأنا إيه ماضي يوم هو يصرفه وهو عنه وحدلك ليه لأنه أنت بتجعل ربك مستشار ونعمل المستشار نعم المستشار هو انت انت فضحت نفسك بين على عتبه عبوديته واظهرت الذل والافتقار لعندك علم ولا عندك قدر ولا عندك حول ولا قوه ولا هو ما عندوش حاجه وانت مستشار فخيرني وهو ده معنى قول القول القائل لما يظلم يقول حسبي الله ونعم الوكيل ايه نعم الوكيل انك انت لما واحد ظلمك وعيش تخفص منه فعلا وتبالك القفاص منه اجعل ربك وكيوة تعرف التوكيل الرسمي اللي انت بتعمله لأخوك لأخوك لأخوك ممكن يبيعك فيه توكيل الرسمي وده شرعا وقانونا معتبئا فلا يمكن واحد يعمل توكيل لواحد يبيعه يعني لو عارف انه ده خائف وعارف انه ده ممكن يبيعك ويقف مستحيل تعمل لتوكيله انت بتعمل توكيل لمين لمن تجانبه جانبه مئة بالمئة ثم تعمل له توكيل فانت لما تجعل ربك وكيلك نعم الوكيل لا يبذل ولا يغير ولا يقول ولا يفرق ويبلغ الغاية التي تريدها وزيادة عشان كذا لما تجعل ربك وكيلك نم وأنت قرير العين في قصة تبين لنا حلاوة جمال اسم الوكيل قصة رواها ابو هريرة رضي الله عنه في أن رجلا من بني إسرائيل تسلت من رجل ألف جنال فالرجل صاحب المال قال له ائتني بشهيل قال كفى بالله شهيل قال له ائتني بوكيل قال كفى بالله وكيل ائتني بشهيل ااا حمير بوكيل قف قال كفى بالله وكيل نعم المصير نعمل وكيل ونعمل شهيد واعطاه الاسبياء بلا سند ولا كمبياله ولا شكل للسند وانت عارف كم تبني طريق خيانات وناس بياكلوا فلوس بعض فكون راجل في هذا الزمان وفي هذه الخيانات نديله 1000 دينار اللي تساوي 10000 درهم بدون أي حاجة إلا أنه جعل الله وكيلا وجعل الله كثيرا وجعل الله شهيدا المهم أكد الرجل ألف جنار وكان يتجب البحر اشتغل المدة المعلومة التي اتفقوا عليها في شهر شهرين سنة سنة, سنة المهم أن مضت المدة وجاء موعد الوفاء وكان بين الدين والمدين بحر ففي اليوم ده اليوم المفروض يقضي فيه البيت هاجت الريح والأمواج بأس الجبال وتوقفت حركة الملاحة ولا سوف رايح ولا جاي الرجل صاحب الكلوس على الشاطئ الآخر واقف انتظر والراجل المدين معاه الألف دينار في سرة ومنتصر مركب عشان يروح لصحبه فالمهم ان الرجل انتظر في كثير فيأس ان يجد مركبا جو ملبن في الغيوم والريع بتشكس والأمواج أراس مفيش هدوء ولا فتور فأي طلبان ليه مستحيل هيوصل الله صعب المعرفة فعرف إيه جاء فشبت ونقرها وحط الكيس فيها وكتب جواب لصاحبه إن أنا حاولت ألاقي ملك من الإش فقابل ألف دينار وبعدين أمي مطمر على الكيس الكيس بك ألف دينار ثم رفع بطره إلى السماء وقال وابطي جعلتك كفيلاً ووكيلاً فأوصل هذا الزين إلى الصاحب وأمريبت الحجب وخبالك غير التالي مستظر أن يجي صاحبه مهنش لكن لقى خشبه قدامه رأيه تيجي بس في الموج ما بيأكل ولا بيبلع ليه لأن الله عز وجل قال ما من داب بسم إلا هو آخر من دناصيتها إن ربي على الكلاث المستقيم شرح يروح يمين إنه يجل راكب دناصير الشمال راكب دناصير المهم أنه لقى خشبه قدامه رايح جاية حراج فألا خذت الدفت به يبقى لا فنوس ولا دفت فأخذها وانا ما وصل للبيت قال هات الشاكوش ضرب الخشب بالقدوم قال اسم له الايه فتح الثرى لا الجواب ان صاحبه بيقول له الوضع كده وكده وانا حاولت وما لقيتش مركب وساع خلاص عرف ان كان له عمر كل هذا والرجل البديل بيلتمس مركبه ليه ان ما ينفعش ازايق حقوق بالنظام بيقول لي انا ربطت الفلوس في حمامه و بعد تهالك مثلا او حتى تترك على نصف الشارع أو مثلا مثلا أداء الحقوق لابد أن يكون الأمر في يقين إنت خدت الفنين بيدك تتاهي بيدك برضي فاستمتش على الكلام ده صارت أبدا تأذى الفقوق ومن أبدل حقا بذلك لذي ماهو أن يوزيه مرة في الأخرى عن طرد ذلك راح في البحر والبحر بالعالكشفة يلزمه أن يصدع الأسهل لنا ثاني وقد فالمهم الرجل ترضع مجل ثلاث مركب لين احتمال فجل من فجل لان دي مسألة وارعة بقى بينه بالرب فقد يكون له دم قربين يضيع عليه ألف دينار من باب العقوب والرجل غير واسق في ورعة فالمهم حتى هدف الأمواج بتاعه اتدت إليه المركز أخذ ألف دينار أخرى وذهب إلى صاحبه المهم دفع على صاحبه فقال له هذه الألف دينار جزاك الله خير ما قال لهش بأنا بعث إليك ده وأكثر ما زالك فقال له صاحبه هل أرسلت إلي شيئاً؟ قال سبحانه الله أقول لك هذا أول مركب برضو إيه بواسط إمكار برضو بواسط إمكار هذا أول مركب فقال له جزاك الله خيراً ارجع فقد أدى عنك وكيله وكيلة بأي لنت وكيلة بالمال لبضيع ولا بقرضه ولا ممكن حبك روح منه أنت عشان كده واحد يظلمك ألحق بي الله دعم الوكيل وأصمتان وأصمتان إذا جعلت الله وكيلة لن تخيب أبدا إذا جعلت الله مستشارة لن تخيب أبدا لأنه ما يبغشاتش إزاي بأنت طرحت نفسك على عسبة عبودي يد وقلعت الحول والقوة فقال كل حاجة الحياة وإذ دليل قدامك وعليل ضيعت لا والله وفينا أكبر من كده عشان كده انا جيت قال وان كان شر دي في ديني ودنيا يعاني بأمري وآجلك فاضطرفه عني واضطرفني عني وليه الاعتمال انا اكون عمال اواصل وعايزا وصل يوم ربنا بالاضطرف ويضيعه ابتح بادي اتخل بابه لو انت بقى تستخير وابتديت تمشي في الاجراءات وعملت اتقاف كل مجروح اعرف ان مني تستخير فيه ادي علامة الاستخار مش علامة الاستخار والسوق حلم وإلا الانسان يعني تابع لما يشتهي يكون مثلاً يحبه واحدة جداً ينام يحلم بيها يقوم يحلم بيها فالله حيبط وقتطر حينشرح وهدبلت لأنه شفت المنام هو قبل ما يفكر الجوزة هو بشوفه في المنام فالنهار بشوفه في المنام فقد يغسر قد يكون له هوى وليك حظ من حاجة العقلان رحمه الله ويشرح الشبيب ده قال ولا يقدم على ما كان له فيه هوا قوي قبل الاستخار أنا ليه هوا في المسألة الفلانية نعمل هذا وإليه الإشارة في حديث أبي سعيد سآثة حديث أبي سعيد الفلانية في الاستخار قال ولا حول ولا قوة إلا به يبقى ده نفى مسألة إيه؟ أن يكون هناك هوا في المسألة يبقى ديه عنك الاستخار تستخير ومستنى الشهل ولا تستنى صدرك ينشارح ولا الكلام استخير ويمضي إلى شأنك وعلى حسن بقى الواقع لا تتقفل تتفتل بأنت يهد عليكم المساعدة طي دعاء الاستخارة أين موضعه موضع دعاء الاستخارة بعد التشاهد وقبل الكلام مش زي دعاء الكنوز تركع وعليم تنتمع الله الحمد لله تدعو لا والعلماء يتطبطوا موضع دعاء الاستخارة من قوله صلى الله عليه وسلم فليرجع ركعتين من غير الفريضة ثم ليأخذ قالوا أنه ثم تجد التلتيب مع الترافي وما فيش ترافي في المسألة اللي بعد ما تكون خضافة قلت أنك حميد مجيد وأبل ما تتسلم إذا فيه إيه شيء من الترافي يبقى وإنت جالب بعد ما تخلص تشاهد تدعي بقى ربك سبحانه وتعالى بصلاح الحال وتدعي بالنفس الضعاء لك بعض العلماء قالوا أن دعاء الاستخارة بعد السلام يعني بعد ما صلى السلام تدعى دعاء الاستخارة شيخ الستيمية رحمه الله كان رجلا مسكوحا عليه في المعاني رد على المسألة قال إن سؤالك الملك وأنت في حضرته أوصع من سؤالك بعد الانتراف عنه دايمًا دايما تسأل الملك سبحانه وتعالى انه يسددك فانت لسه في حضرتك لسه في الصلاه طالما ما قلتش السلام عليكم على الله فانت ايه في صلاه لكن لما تقول السلام عليكم على الله خرجت من الصلاه لان عدتش في حضرتك فالسؤال سؤال الملك في حضرته اوقع واولد بالجانب اجابه من سؤال الملك ده تنصرف عنه دعاء الاستخاره هذا دعاء مهم والنبي و... والأجل التأكيد عليه قال جابت كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن تعال شو من عنايته عليه الصلاة والسلام واهتمامي بالصحابة أن كل أمر يقضي بالمرء عليك أن يعلمه الاستخارة زي ما علمه النصر وفي هذا تأكيد على مسالك الاستخارة فإذا وجد المرض أن في انشراع لهذا الأمر فعليه أن جملة من الأمور أمر الأول أن تكون البند صالحا وصلاح البند يتتبع ولا يتبع ولا بد صلاح البيت إياه أن تغسر بشكل المرض شوف الكلام ده كلام غالي ونفيس والواقع هو الذي نضحه وأيض به المصور البيت يكون ظاهر عليك التقام لكن بيت ملحل ومنحرف انت حد كله في البنت في الاخر بنت ابوها مهما كانت البنت مواليه لزوجها في خصومات بينهم اول ما تحصل تروح بيت فلا يعينونها عليه لا يعينوك لا يعينك لا يعينونك عليه بالعكس يقوفه عليك لكن الاب لو كان رجل صالح ورجل يعرف الاصول يعين يعين على البنت مثل عمر بن خطاب رضي الله عنه وده لما كما في حديث ابن عباس رحيحين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سألناه النفق أو نشجن عليه فحلف أن لا يدخل عليهن شهر ففي يوم الأيام عمر بن خطاب يقول فتقبت علي مرأتي ذات يوم فراجعت وكان طبيعة القراشيين أهل القرى إنهم مع النساء فيهم عنج وجفاف في يعني أنت حتى تشوف نسادي السياف الفلاحين أضغر في الأرياب أضغر يعني مثلا في الأرياب افتد مهمة تتجلب اشتغل في الزريبة اشتغل في الغير تكنز وتطبق والكلام ده لكن مثلا ان هو يقول لها مثلا إن أنا بحبك ده الرجل يعتبر كأنه حصل له حاجة وخذلك ما سألت الله دا اللي بعز مجدنا بصراحة حياتي من غيرك ما تنسوش حاجة مش موم تقولي الكلام أبدا وخذلك إنما تلاقي الجماعة الكرياجية عايشين في المدن هنا وخذلك بدوع الكلام بقى تتكلموا الكلام الحلو الكلام دا ليه أهل المدن أهل إيه قرأ أهل المدن في الدنيا أهل القرأ أهل المدن واثي أم القرأ اللي هي مدن اي عمر الخطاب هو كل طول عمره عايش في ناس ام القرى كلمنا هازر بقى لجنينه المدينه بقى مجتمع مدني بندر ونزل كلمه حلو والكلام فكان بقى امراه عمر ما تقصرش يرجعه ولا تقول كل كل ثاني هو بقى ميسر الحال واتعود هو على كده اتعود على كده والانسان بالعاده تعالى فضل ضابط في الجيش لما يتقاعد ويعمل مشروع تجاري كثير منهم بيفشلوا في الموضوع ده ليه؟ لإنه واخذ التجارة قواناً هو تعود طول عمره مفيش حد يقول له لا قبل ما يقول له حاضر يضرب رجله في الأرض ويبذله التحية حاضر يتعود على كده فلما يجي واحد يكلمه لا السلام ده غلط وثق ما يستحملش العملية ده يتعودش عليها فعورت الخطاب رضي الله عنه يتعود نرسل يقول له حاضر حاضر حاضر قال فلما هاجرنا إلى المدينة قال كنا معشر فريش القوم نغلب نساءنا فلم نقذمنا على إخواننا الأنصار إذا هم قوم تغلبوا نساؤه هي تقول الكلمة وتمشي كلامها على جزء فزلك. قال فصفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار صبع فراء بدأوا نقلدوهم بأمس فيوم من الأيام عمره قطف داخل البيت بيتكلم سلام معين في قضية معينة قال فصفقت علي مرأتي فراجعتني صخبت اعمل ضوضاء كده وراجعتني في الكلام دي كانت اول مره ترك قال فتناولت قضيبا فضربته وقلت لها اتراجعين فقالت او في هذا انت هتبلخصه وانت لسه على الشغل القديم شغل, شغل مكت والكلام ده او في هذا انت هتبلخصه إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجع له ويهجر له في حتى الليل دا مش كمان بيردعوه يقول له لا دا بيردعوه بيردعوه كمان ويجري خصموه ما يكلمهوش. قال عمر فأسجعني ذلك وقلت أو تبع لحصة ذلك ما أمشي لا تعائشة ولا منسلمة كل واحد يروح ليقمع رطوب وكذلك لقد خابت وخسر وما يؤمنها أن يغطب الله لغضب رسوله فتهلت وبعت على طول ليه بالهجوم ونزل على حق قال أي جنيتي أتغاضب إحدى كن النبي صلى الله عليه وسلم وتهدره الصبح حتى الليل قالت نعم قال وما يؤمنك أن يرضى الله لغرض رسولي فتهلك لا تراجعك سافذاء بالكلام فالصري لا تراجعك ولا تسأليه شيئا وتليه ما بدى لك هو دقب الصالح ما يكون شعوني للبنت على الراجل إنما يعين الرجل على المرض لا تسل فينه ولا تسلين أمسلين ما بدا لك ومش عين إنه على ابنته وعلى زوج ابنته فواعية وطبعا مش, مش قسرة فواعية فعمر بفار ينصح ابنته ألا تنفذ على زوجه هؤلاء أنا زعيم وكفيل وأنا أخذ لدي حاجته يبقى الواقع الإنسان الأصليل البيت الهويل لو بيضاعي الأصول تدخله وانت مصنعين لو البنت نصف ملتزمة هم سيعينونك عليها لكن لو البنت ملتزمة في بيت غير ملتزم يعينونها على النجوج عليه اي خصومة تحصل فروحي مات فعرضي معها نربيه ثم من جملة الأصول في البيت اللي فيه أصل ألا يعاتب والد الزوجة فيه. الزوجة أمام الناس اوعى تقع في المسألة دي حصل قصومة بين البنت وبين زوجها ما تجبش الزوج واتمر مضيه الأرض كده قدام الاشئوليك قدام المرأة قدام دي مش كده لا أولا تقول للبنت يا من المفروض ان يكون انت استقيمي والمفروض ان يكوني عاوني على المحاكين يكون واخد الواجل لواخده يتكلمني يا معاي يا انت عايز لكن تمسكه تهدر حوامته أمام المرأة مش عارف ربيه ولا يعرف يمسك ولا يعرف يمضي عليها كلمة فوردو إحنا نواعج مسألة دي أنا عايز أعتبه أكل وعزبه واجيبه مجلس رجال أو حقها معاه واركيبه الحق لكن أحفظه المسألة دي وإعلم أن, أن الدوز سيحفظ لك هذا الجميل سيحفظ لك هذا الجميل لكن تأخذه بتغلطه وتقول انت غلطان ولا تغلطه على حق المشاهدة أمام البنت أنت كده بتهدر حوامة الرجل وهذا ليس من الغصول الإنسان يتوجه ليه البيت الصالح والمرأة الصالحة في البيت الصالح قال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا كلها متاح وهذا تمقاله سبارك وتعالى وفرحوا من حياة الدنيا ومن حياة الدنيا في الآخرة إلا متاح أكلوا كمتها شرضوا شرفتها أجل على المتاح يعني انقضت لذتها الدنيا كلها متاح وخير متاعيها المرأة الصالح ويعرف الحديثة يعرف طعم الحديثة أوي اللي تورث أوي الخاصة واتجوز واحدة في النسوي يعرف معنى الحديثة شوف ربينا صحان الله لما ذكر لهذا يقول ايه ومن آياته أن خلق لكم من, من أنفسكم أجواجا لتذكروا إليه أي جسم في الدنيا كون كان إنسان أو حجر أو مدر إما ساكن وإما متحق خلق انت لما تطلع من بيتك تصبح على الشغل تطبس تتحرك لحد ما ترجع بيتك عايز تسكن بقى شوي تبطفى الشغل ادي معنى تكون ادي معنى تكون لكن لو في البيت انت بتتحرك وبره تتحرك تموت على طول تحملش الموضوع ده يبقى انا بره بتحرك وبشتغل وعمد اعافر مع ده ومع, ده ومع ده ومع ده ومع ده رجعت البيت عايز اسكن بقى عايز راح وخدرق. المرأة بقى اللي هي المرأة غير الصالحة لا تريح بزوجها فيه ناس يختغل فترتين يخلص الفترة الثامنية الساعة نشر بالليل ويقعد على القهوة لحد الساعة ثلاثة على ما تكون مرأة ونام واخدرت على ما تكون مرأة ونام علشان يروح ما يلاقيه زن ولا كرب ولا بتاعيز يروح ينام ساعتين بس عشان يطلع للشرب وخضر ومع ذلك يا اخي نلاقيها لسه معاتها بقى الشغل وعارف الجدول بتاع تنام من بعد العصر وبعدين الساعه 3 تقوم الليل قيام الليل بقى ده عليه تقوم الليل بقى وخضر اللي مبتلى بالنار دي هو اللي يشعر فعلا يشعر فعلا بحلاوه الايه ومعنى الحديث مرقه صالح الرسول عليه الصلاه قال إذا نظرت إليها سرس المسألة يا أخواننا مثل مسألة جمال المسألة نسدي يعني إحنا مثلا إذا نشوفنا أي واحدة سودانية صومالية أبدا تزيب نفس الجمال عندنا صف مع أن في ناس في الصومال دايبين في بعض ده بحبها عن كده مثلا وشفها بكده وعيها بكده ومشعرها أكبر ده بحبتها إيه الجمال نسلي ده الحجة بالضبط الفاكهة بالضبط تعرف الفاكهة الله حلوة لكن واحد يحب المنجا أوه ويكره المز جدا ويكره المز على ذلك اللي بيحب المز لقيه لأنهم لو كلهم حقوا المنجا والمز حيموتوا رعا فيقوم من حكمة الله ان اللي يحب حالي تاني يكرهها عشان الثاني لقيه واحدة فالجمال ليس ملوش حاجة معينة المرأة الصالحة أي مرأة في الدنيا جميلة ينتهي جمالها عند معاشرتها كل قصصه كله الجمال كله لكن يتبقى ايه يتبقى بقى الاصل والدين والخلق اشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن اياته ان خلق لكم لكم يعني يعني كان المره مملوكه للرجل ما هو لكم اهو مملوك للرجل وهي فعلا مملوكه له اذا اتجوزها مش ممكن تطلع من السجن بتاعها الا بالاخراج الافراج الا الصلاه لكن طول ما هي تعرفش ده تتجول بها أبداً وهي في عثمتها ولا تعرف روح كده والكلام ده أبداً ما تكون فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة الصارع إذا نظرت إليها سرات أو الشعر بشاشر وعندها رضا وفرحانة بيه أول ما ترجع من البيت تحمد الله إنك انت ترجعك تليم وإن نرفع على التكلمة دا إنتنيا بحالك وخزلك غير المرأة اللي بتعمل كل هذا واتشتغل وتعبان وشغلك برضو في الآخر يعني مش هيجيب لك مليون جنيه ومع ذلك المرأة لا تشتع بتشتغل وتحط فيه يا أنا جاب الغراب لهم عمال تجل وتسال لا جبت اللي أنا عزاها ولا جبت الغسالة لا ايه ده الواحد سفعد عليه نفسه يعني فيه واحد يكلمني في المثال ويبكش لما سلمني بكى قال أنا صعبان عليها انا أنا بنوّس نفسه الشكر واخذلك مش لايش شكره نبقي أسمع هكذا من الآن عشان تبتيني فاقة إن أنا أشتغل وإن أنا أعمل ده أنا نبقي هذه المرأة الكوكري وأنا بشتغل بقى كافة باحل أبطار بشتكب ظهر بشتكب ومع ذلك ما بشتكيش لها لأن عارك إنها تقول لي ما هو أنا أنت خلاص ما عاشي منك راجح مش, مش تنكح على أخدانك يا أخوانا ده المرأة الصالحة هي ثنيا بحالها المرأة الصالحة هي دنيا بحالها كده اللي وقيتها ثالثة أمرنا أن أختار انت ينبغي عليك الا تجاوز اختيار النبي صلى قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا منته اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيره في امره اذا ربنا اختار لك اوعى تيجي في اختيار وتاخد القياره كانت النبي صلى الله عليه وسلم اختارك لا تاخد في اختيارك على اختياره طب هو النبي صلى الله لك تعالى. قال تمتح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ومثباتها قال فضطر بذات الدين تربت يداي يبقى اختار لك وانا لا يبقى اختار لك فإذا جاولت السيارة صلى الله عليه وسلم ندمت إذا نظرت إليها تردت وإذا أقسمت عليها أبردت أهو يكون مثلاً المشبير منك يحرفه الصلاة طب عليك كذا كذا بالثلاثة لو ما قعدت في البيت يقول لك طيب أنا طبعا هو المرة الصالحة مستحيل تقول لك كلمات إذا أقسمت عليها تتكبرت ليه؟ لأن الزوج يا أخواننا مش مجرد جسد الزوج لا مش كده الزوج تيد وشيء وأستاذ هو كل حاجة لأستاذ شيخها وأستاذها وابوها وامها كل حاجه ولذلك امراه ابراهيم عليه السلام لما كانت بتلف وقال ملك البشرونها قالت يا ويلاه الد وانا عجوز وهذا باعلي شيخه باعلك قالتش هذا زوج لان الباعل هو السيد المال الباعل هو السيد المال اهو بقى شوف الثمن اتغير وامحطين على عنه شباب شباب المشكله بقى ها حقوا على مين على عنه وبان النساء بيعملوا الرجاله كده دي مش المراه صريحه ابدا ابدا على الاطلاق وخذلك الزوج ليس مجرد فست يعاشر المراه ويديها اكل وشرب ويحميها من الخللمات والكلام السوء ارقى من كده وينبغي على الزوج ان كبت نظره يصدرش نفسه اللي يعرف انه هو مش مجرد واحد واجتف لا الرجل تيد ومالش وخبرك فالمرأة الصراحة اذا اختم عليها ابركه ولا تجعله يحمس في يمين واذا غاب عنها حفظته في نفسها ومالشه امرأة عتيفة يحفظ فرجاه ما تمكنش حاجة انه يدخل البيت ولا يعكسها ولا يكلمها ولا تقضع بالقول ولا كان دخارا والمال الذي تركه لا تبذله وتحفظه وإذا غضب ما تقولوش غمض عينك بالحيط والكلام ده تقول لا تحنه بغمض حتى ترضى ما اقدرش اغمض عينيا ولا تحنها بالنوم لحد ما ترضى عليه يعني في واحد يفرص في هذا النوع النفيس هذا إذا أنت لما تنعين بتعمل شيء ما حل ولا بتعب تنف في البلد وتحرر حتى تشوف محل الكوى الشرية فيه كثيرة والجماهل في فتراتها تعريفة إن دي حياته ولها درية وأولاده السلام فلذلك أول إنسان يستخير عليه أول شيء إنه هو يتهمى البيت الصالح المشهول له بالصلاة ويأخذ البنت الصالحة لهذا البيت ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك عليهم وأن يبارك لهم وأن يجمع بينهما في الخير أقول قبل هذا وأشهد الله لا إله إلا الله و لكم صلى وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين